وَأَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ آمِينَ وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى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 أفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدَرَةِ الْمُلْتَهَا عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يُعْشَ السِّدَرَةَ مَا يُعْشَ مَا زَغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبَرَةَ أفرأيت ملأت والعزة ومنا الثالثة الأخرى ألَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُلْتَى فِي الْكَيْدَعُ قِسْمَةُ ضِيزَ إن هي إلَّا أسماءُ سَمِيْتُها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 الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسبية الأنتى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن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 ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنتم في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى